هذا حزب الحرز لسيدنا إبراهيب التسوقي قد تصلاه سره بسم الله الرحباد الرحيم بسم الإله الخالق الأكبر وهو حرز مانع مما أخاف منه وأحذره لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق يلجمه بلجام قدرته أحما حميثا وكان الله قويا عزيزا كفايا عين صاد كفاية دا حميم ماديتنا فسيكفيكه الله وهو السميع العليم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم